الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن يهده الله تعالى فلا مضل له و م ن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ع ل ي ه وعلى آله وأصحابه، على من سلك طريقه ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب. أوصيكم ونفسي بتق و ى الله عز وجل حيث م ر ن ا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم م س و ن و ن يا أيها الناس ا تقو ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و ب َ ث منه مارجال ك ث ي ر ا ونساء واتقوا الله الذي ت س َ ل و ن به والارحام إن الله كان عليكم ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا إيدا يصلح لكم آل ك م ويغفر لكم ذنبكم وما ي ؤ ع ن ا ل ا ه ورسوله فقد فاز فوزنا م ا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و ش َ ر ا ل أ و ر م ح د ث ا ت ه ا و ك ل م ح د ث َ ة ب د ع ة و ك ل ب د ع َ ة ض ل ا ل ة و ك ل َّ ض ل ا ل ة ن ا ر و م ا ق ل و ك ف ى َ خ ي ر م م ا ك َ ث ر َ و َ أ ل ه ا و َ ن م ا ت و ع د و ن ل آ ت ِ و م ا أ ن ت م ب م ع ج ز ي ن أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل أ ح ب ا د رَأَلَ م ا م م س ل م ف ي ص ح ي ح ه م ن ح د ي ث ع ب د ا ل ر ح م ن ب ن ع ب د ر ب ا ل ك ع ب َ ة ق ا ل د خ ل ت ا ل م س ج د َ ف َ إ ذ ا ع ب د اللَّهِ ع َ م ر و ب ن ا ل ع ا ص ج ا ل س ٌ ل ِ ل ك ع ب َ ة ِ ن ا س م ُ ج ْ ع و ن ع ل ي ه قال ف ج ل س ت إليه فقال إننا إن مع رسل و الله صلى الله عليه وسلم في, في سفر قال فنزل م ن ز ل ا قال ف أ ن ا أن يصلح خ ب ا ء ه ونمني م ن ت ظ ل ومنا من هو في ج ش ر ه قال فإذا نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي أصالات أ م ع ة قال فجمعنا ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من نبي قبله إلا كان حقا عليه يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُ لَهُمْ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُ لَهُمْ و َ ي ُ ن ذ ِ ر ه ُ م ْ شَرَّ مَا يَعْلَمُ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عَافِيَةَ هَذِهِ ا ل أ ُ م َّ فِي و َ ل ه َ ا وسيدرك آخرها وسيدرك آخرها نكبات وامور ت ن و ن ه ا فتجيء فتنة ف ي ر ق ق بعضه بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي متجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ما تنكشف قال وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه فمن أحب يزح زح نار ويدخ ل الجنة فلتاتي منيته وهو يؤمن بالله والأيام الآخر و ا ل ي ا أ ت ي إ ل ى ا ل ن ا س م ا ي ح ب ُ ن ي ؤ ت َ إ ل ي ه و ث ب ت أ ي ض ا ف ي س ن ن إ د ا و د ب س ن د ص ح ي ح م ن ح د ي ث ع ب د ا ل ل ه ب ن ا ل ع ا ص ِ أ ي ض ا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم كيف, بكم كيف بكم وبزمان, وبزمان, وبزمان يغربل فيه يغربل الناس غربلة وغربلة وغربلة وتبقى ح س ن ب ا ت الناس قد مرج تعهدهم و وأمانتهم واختلفوا حتى كانوا هكذا وشبك أبي ا ل ى ا ل ل ه عليه وسلم بين أصابعه فقال الصحابة يا رسول الله كيف أ ب ن ا إذا أدركت ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما ت ن ك ن و ن وعليكم بأمر خ ا ص ت ك م وتدعون أمر ع ا م ت ك م أيها الأحبة، ابتدأت ك ل ا م ي ب ه ذ ي ن الحديثين. وأردت, وأردت أن أتكلم, أن أتكلم لما لما لهما في هذه الساعة،, في هذه الساعة. وذلك, وذلك للواقع, للواقع مريع الذي تعيشه, تعيشه الأمة الآن, الآن، فإنني فإن الآن لا أعلم زمانا, زماناً, زماناً, زماناً, زماناً حدث فيه في في الفصام. ب ي ن ا ل م ن ه ج ا ل م ن ي ر و ا ل و ا ق ع ا ل م ر ي ر ك ه ذ ا ا ل ز م ا ن ف ت ا ن ن ع م ت ت ل ا ح َ و ت ن ز ل و ت ص ي ب ا ل أ م َ لكن بغي على الأمة ي ق ف موقفا جادا مع هذه ا ل ف ت ن ومعنى موقف جاد أي ما هو الواجب على المسلم أن يفعله إذا أدرك زمانا مثل هذا الزمان أو تكالبت عليه ا ل ف ت ن من كل حدب وصو. ا و ا و رأى حوله ا م و ر ا ينكرها، ا لواجب ع ل ي ه ف ا ن ن ي ا ر ى ت خ ب ط ا و ا ر ى ابتعدا ا عن المنهج السليم. لا ا ق و ل كل الناس، لا، لكن ا ر ى الكثير ا ن الناس قد ابتعدوا عن المنهج القويم. القويم. وعن الصراط المستقيم خاصة وقت نزول الفتن وحدول ابن ك ب ا ت هذا الحديث الذي ابتدأت به كلامي وهو من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو تابعي من التابعين الكبار. قال دخلت المسجد أي المسجد الحرام فإذا عبد الله بن عمر بن العاص جالس في ظل الكعبة الناس مجتمع مجتمعون عليه قال فجئتهم أو فأتيتهم فجلست فجلس ت بجواره, بجواره, بجواره أي أي بجوار عبد الله بن عمّر فقال عبد الله بن عمّر ض ي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أي في سفر من ا ل أ س ف ا ر فنزلنا أنزلا أي كانوا يعرسون أحياناً في صحراء أو في مكان واسع ي ب ت و ن ليلتهم أو يستريحون من عناء السفر. قال فمننا من يصلح خ ب ا ء ه أي مننا من يصلح خيمته المكان الذي ينزل فيه. ومنا من ي ن ت ظ ل ومعنى ي ن ت ظ ل أي ينزل موضع ا ل نضال الذي يتأمون فيه بالنشاب و ا ل نبال إن أجله تعلم الرماية ومنا من هو في ج ش ر ه ومعنى ج ش ر ه هو الرجل يرعى إبله وأغنامه ويبيت حيث يرعى فيبيت حيث يرعى دواب قال ومننا من هو في ج ش ر ه إذا بمناد ي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامع أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أنادي الصلاة جامع أي يجمعهم يريد أن يجمعهم فلم ا ج ت م ع الناس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي ق ب ل ي بعثه الله عز وجل إلا كان حق عليه أي واجبا عليه أن يدعو ندعو أمته ندعو إلى, خير إلى خير ما يعلمه له،, له. أي, أي يرشدهم, يرشدهم إلى كل خير،, خير. يرشدهم ب أ م و ر وواجبات افترضها الله عز وجل عليهم ويحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وينذرهم ش ر ما يعلمه لهم أن يحذر ه من الشر وكان الصحابة ا و بعض الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة ا ن يدركه كما ثبت ذلك من حديث حذيفة ر ل ي الله عنه قال كان, رسول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل عافية هذه الأمة في أولها أي ي في صدرها الأول. في صحبة ا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم, وسلم والتابعين, والتابعين وتابعيهم قال بعض العلماء يعنى بذلك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وقال بعضهم, بعضهم بل يعنى به الثلاثة قرون الأولى الذين زكاه م نبي صلى الله عليه وسلم. إ ذ قال في الصحيح خير الناس قرن. من الذين يلونهم؟ الذين يلونهم؟ فهذا أو فه فهؤلاء صدر هذه الأمة عافيتها في أولها. وذلك لما كانوا عليه. من الجد ا واستقامتهم على الطريق المستقيم لا ينحرفون ولا يعوجون مهما ا ص ا ب ه م من فتن ونكبات وما ا ص ا ب ه م من بلاء وهنتم أ سمعتم وقرأ بعضكم ما الذي حدث لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم باعوا النفس والنفيس. والغالي والرخيص في سبيل تبليغ دعوة الله عزوجل حتى باعوا لذلك موالهم أو باعوا في ذلك أموالهم و د م ا ء ه م كما قال الله عزوجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه م وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يقفلوه. في سبيل الله فيقتلون يقفلوه. ويقتلون وعدا عليه حقا, حقا في التوراة الله. والإنجيل, التوراة والانجيل, والانجيل والقرآن. والقرآن الآيات فباعوا, فباعوا, فباعوا كل ذلك, ذلك في بس سبيل بس مرضات الله عز وجل. عز وجل وسأقص, وسأقص عليكم, عليكم إن شاء الله عز وجل نمازج من هؤلاء الذين تحمل و النكبات ا وتحمل و الفتن ا والبتلاات، ا ء فما نكثوا و م ا ا س ت ك ا ن و ا بل بل كانت تجيئهم. الفتنه، فينصرفون، أو فتنكشف عنهم، وهم أشد مما كانوا، لما كانوا يوقنون به، ب م ا وعدهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل عافية هذه الأمة في أولها، وذلك بثباتهم. بثباتهم واستقامتهم صحيح. وبإيمانهم ا ل و ا س خ الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع زعزع. مهما أصابهم, أصابهم من ن كبات وأصابتهم فتن وسيصيب آخرها. فتن فتن أو فتنل نكبات, نكبات, نكبات, نكبات أو بلاء, بلاء, بلاء وسيصيب, وسيصيب آخرها بلاء, بلاء, بلاء وأمور تنكر و ن ه ا بلاء, بلاء, بلاء وفتن وأمور ينكرها الناس أو، أو،, أو أو ينكرها أو أصحاب الفطر السليمة، والسليمة والسليمة وأصحاب الاستقامة،, الاستقامة, الاستقامة واستقامة واستقامة وأصحاب الإيمان الراسخ، فتجيء فتجي فتنة،, فتنة, فتنة فيرق ق بعضها بعضًا، أي تجيء الفتنة والابتلاءات والنكبات، فتنكشف وتأتي أختها. ف ل م ّ ا ت أ ت ي أ خ ت ه ا ي ن ظ ر ا ل م ر ء إ ل ى ا ل ت ي أ ت ت ف ي س ت ع ظ م ه ا و ي س ت ق ل ّ ا ل ت ي م ض ت و م ر ت ع ل ي ه ل أ ن ه ا ك ا ن ت ل ا ت س ا و ي ش ي ئ ً ا ب ج و ا ر و ب ج ا ن ب ه ذ ه ا ل ف ت ن ة ف ي ر ق ق بعضها بعض،, بعض, بعض. ا ي أي, أي، فيقول الرجل فلنطل. أن التي مضت لقيمت ا لها بجوار هذه الفتنة، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أي هذه التي فيها ح ل ا ك ي هذه التي فيها د م ا ر ي ثم تكشف. ن يكشفها الله عز وجل. ثم تجيء الفتنة، فيقول هذه هذه، أي هذه هي التي فيها الهلاك. قال ثم ت ن كشف. ثم أ و ص ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية في آخر كلامه في هذا الحديث، والذي منها وبها ذكرت الحديث الآخر. قال ف م ن أ ح ب أ ن ت أ ت ي ه م ن ي ت ه أ ي ا ت ي ه ا ل م و ت و ت أ ت ي ه ِ خ ر ح ي ا ت ه ا ل ت ي ل ا ب د م ن ه ا م ن أ ح ب أ ن ت أ ت ي ه م من ن ي ت ه م ن أ ح ب أ ن ي ز ح ز ح ن ا ر ويدخل الجنة, الجنة أي من أحب, أحب, أحب, أحب, أحب والكل يحب ذلك أن يزحزح نار ويدخل الجنة, الجنة وهذا هو الفوز <تصفيق> الذي ذكره الله عز وجل فقال سبحانه فمن زح زح نار وأدخل الجنة فقد, فقد فاز. فاز. فاز. فاز. فاز فهذا هو الفوز الحقيقي. وهو النجاة من النار والدخول والدخول الجنة فقال صلى الله عليه وسلم بعدما بين هذه الفتن النكبات قال فمن أحب أن يزح زح النار ويدخل الجنة؟ اليفوز الفوز العظيم وينهي حياته بخير فالتاته منيته وهو ي ؤ م ن بالله واليوم الآخر وليأتي إن الناس ما يحب أن يؤتى إليه لك ولنا أن نقف مع هذه الجملة من أحب أن ي ز ح ز ه نار و ي د خ ل الجنة ف ل ت ا ت ه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا معناه الثبات الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مهما ك ث ر ت الفتن ومهما كثرت البلايا, البلايا. البلايا ومحما ك ث ر الخبث الله. لابد لا من الثبات, الثبات. لكن, لكن لا هناك لاكا. قاعدة عريضة, لا، لا عريضة من ا ل ش ع ر مع أول و ح د ا يبيع دين مع أول, دينة أول مع أول فتنة, فتنة يبيع التزام ويبيع استقامته، ويبيع ثباته، وينقلب مع المتقلبين، ويدور مع الدائرين. ليس هذا ش أ ن المؤمن ا ل ص ا د ق بل المؤمن الصادق هو الذي يثبت، هو الذي لا يتحول. ولا يتراجع، بل يثبت مهما كانت ا ل ب ل ا ا ومهما كانت ا ل ف ت ن لا بد ولا نجاة للأمة، ولا نجاة للفرد إلا إذا ثبت على دين الله عز وجل. والثبات يستدعي علم, علم ويستدعي, ويستدعي فقه في دين رب العالمين, العالمين ويستدعي, ويستدعي عبادة, عبادة ويستدعي خشية, خشية ويستدعي خوف, خوف, خوف ويستدعي رجاء, رجاء, رجاء ويستدعي دعاء و ت ض ر ع إلى الله عز وجل بالثبات. وهذا كان وهذا شأنه كان صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. مع ما, ما, ما هو, هو, هو, هو, هو, هو عبادة كان صلى الله عليه وسلم ا ت ق ى الناس وكان ا خ ش الناس وكان ا ع ب د الناس مع ذلك, مع ذلك, مع ذلك كان يدعو ربه <بالضبط>. جل و ع ل ا ب ا ل ث ب ا ت ل أ ن لا يتزلزل ولا يتزعزع، فكما ثبت في الصحيحين ب س ن د في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ص ل ي الله عنه قال ومن ح د ي ث مسلم أيضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على د ي ن ك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وثبت أيضا في سنن الترمذي لكن بسناد ضعيف من حديث شداد بن أوس الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك الثبات في الأم و العزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك الجنة النجاة من النار وأسألك أسألك أسألك أسألك من خير ما تعلم, تعلم, تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأعوذ أعوذ بك, أعوذ بك, بك من شر ما لا أعلم. أعلم, أعلم فكان صلى الله, الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأم، وهو من هو في العبادة،, في العبادة وهو من في هو في الخشية، وهو من هو في الطاعة لله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون شء المؤمن، فمن أحب يزحزز النار ويدخل الجنة فلتاتي ه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون على هذه الاستقامة وعلى هذا الثبات لا يتزعزع ولا يتزلزل، وليأت ل ل ن ا س ما يحب أن يؤتى, أن يؤتى إليه. إلي، إلي، إلي. لا, لا شك أن الإنسان منا يحب, يحب, يحب يعامله الناس معاملة ح س ن ة و ي ع ا م ل و ن ه بأخلاق وليسة طيبة و ي ع ا م ل و ن ه بتقدير وإجلال واحترام دون فحش أو تفحش. فلا بد له فلا بد أن يعامل الناس, الناس كذلك. كذلك, كذلك, كذلك. نظرت في المجتمع تمع تمع لرأيت بؤنا شاسعا تمزعا بين ا ل ه د ي النبوي نبوي نبوي نبوي وبين الأمر الرباني وبين ما عليه الناس، ولذلك أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى فعل أشياء. إذا كان في المجتمع مثل هؤلاء الغوغاء الذين يسخرون من أهل الإيمان والذين ي ج ت ر ئ و ن على أهل الطاعة أرشدنا أرشد بنا صلى الله عليه وسلم إلى سبيل النجاة وإلى سبل الثبات آ د ي ن ه على دين ر ب ه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك ما ذكرت لكم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عم أيضا. رضي الله عنهما. ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال. كيف بكم وبزمان؟ أي ما حالكم إذا أدرككم هذا الزمان؟ كيف بكم وبزمان؟ قد قد بزمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس. ي غ ر ب ل فيه الناس غ ر ب ل ه قيل يظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب وقيل يندثر فيه الصالحون ويقل فيه الصالحون ويكثر فيه ا ه ل الخبر لذلك قال وتبقى ح س ا ل ة الناس قد مرجت عهودهم أي اختل فتعهودهم لا عهود لهم نقض ت العهود ونقض ت المواثيق إلا ما رحم ربي فالخير موجود في هذه الأمة إلى يوم القيامة لكن أنصار الحق قل كما ت أ ك م و ن وأحلى الإسلام غرباء، وأحلى قاعة غرباء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بأنه بدأ الإسلام بدأ غريباً, غريباً. غريباً وسيعود غريباً كما بدأ كما ثبت, كما بدأ. ثبت ذلك كما في الصحيحين وغيرهم. وغيرهم. وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود يالله عن قال قال رسول الله, الله صلى الله عليه, صلى عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ف ط و ب ى للغرباء ف ق ي ل و م ن ا ل غ ر ب ا ء ي ا ر س و ل ا ل ل َّ ه ق ا ل ا ل ذ ي ن ي ص ل ح و ن مَا أ ف س د ا ل ن ا س و ق ا ل ب ع ض ه م ا ل ذ ي ن ي ص ل ح و ن َ إ ذ ا ف س د ا ل ن ا س ي ص ل ح و ن مَا أ ف س د ا ل ن ا س ِ أ َ ي ع م ل و ن ع ل ى ا ل ْ إ ص ل ا ح م ا ا س ت ط ا ع و ا م ه م ا ك ا ن ف ي ا ل ن ا س م ن ف س ا د ويصلحون إذا فسد الناس أي يثبتون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل ويحرصون على صلاح أنفسهم رغم فساد أكثر الناس فهم يصلحون يصلحون أنفسهم فيبقى ث ا ل ة من الناس مرجت عهودهم اختلفت عهودهم و أ م ا ن ت ه م فقلت الأمانة واختلفت الأمانة وكثر الخبث واختلف فيما بينهم حدث خلاف تخالفوا فيما بينهم حتى صار و ا هكذا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ا ص ا ب ع اختلافات كثيرة اختلافات ظ ي م ة المخرج منها. ما الواجب على, على المسلم مع هذه مع الاختلافات والابتلاءات والفتنة والنكبات؟ ما الواجب عليه؟ مواجب علي. سأل الصحابة رضوان الله عليهم. نبيهم, نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن ذلك قالوا يا رسول الله كيف ب ن ا إذا أ د ر ك ن ا ذلك يعني ما الواجب علينا إذا أ د ر ك ن ا ذلك وكانت هذه الأمور التي أخبرت عنها قال صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون أي تثبتون على ما تعرفون من الحق والحق إنما يستقى من كتاب ربنا ومن سنة نبيينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق يثبت عليه مع كثرة الفتن ومع كثرة البدع والبتلاء ا ت يلجئ العبد إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ح ذ ي ف ث ابن اليمن ا رضي الله عنه نبيا أنه وعظ الناس م و ع ظ ة بليرة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ف أ و ص ن ا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع، ولو تأمر عليكم عب، د فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير. طيب ما الواجب مع هذه الاختلافات؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا ل م ه د ي ي ن من بعد ع ض و ا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل ضلالة في النار إذن الواجب على العبد أن يثبت على الحق تأخذون ما تعرفون تثبتو ن على ما تعرفون من الحق. ر ق ل ب ك ب ش ي ء م ن ا ل ح ق ل ا ت ر ت د َ إ ل ى ا ل و ر ا ء ا س ت ن ا ر ت د ب ص ي ر ت ُ ه ب ش ي ء م ن س ن ة ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه ه س و َ س َ ل َ ل م فلا ي ك و ن مع ا و ل وحده وأول فتنة تفرت في هذه السنن والآداب كما أرى كثير من ا خ و ا ن ن ا بدأوا التفريط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن مجالس العلم ا و حتى مجالسة الصالحين خوفاً من أن يبتلى أو يصيبه شيء. أقول لا. عليك بما تعرف. ف ا ذ ب ت عليه. فإن فيه النجاة. فعليكم بما تعرفون. وتدعون ما تنكرون. تنكر شيء. وعرفت أنه حرام. لا ترتكبه. اختلط عليك الأمر فيه. اسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استفتي قلبك, استفتي قلبك كما ثبت ذلك ا ل نبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم, وسلم في صحيح مسلم, صحيح مسلم من حديث نواس بن سمعان, سمعان الله عنه, بيطار عنه بيطار قال قال رسول الله صلى الله عليه صحيح وسلم البر حسن ا ل خ ل ق والإثم محاك ا في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس البر حسن الخلو والإثم ما حاك في الصدر أي جعل أثرا في الصدر وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بخاصتكم قال العلماء أي عليكم بالعلماء الصادقين. عليكم بالعلماء. ا ه ر ع و ا في ا و ق ا ت الفتن. ا ل ى العلماء. ترى في هذا الزمان سب للعلماء، احتقار للعلماء، تسفيه للعلماء. لا يا عباد الله. لا يزال, يزال, يزال, يزال النظراء يختلفون،, يختلفون يسبون يختلفون العلماء, العلماء, العلماء, وينالون العلماء، وينالون منهم لمجرد أن عالم خالف ع ا ل م ا في ر ا ي أو هذا له رؤية، وهذا له رؤية. رقع رقع رقع لا بد أن يكون عندنا ا ن ص ا ف بالله عليكم ا ن لم يكن هناك اختلاف عند العلماء في وجهات ا ل نظر بما يعرفون من علم فكيف؟ وصلت هذه المذاهب, المذاهب الـ الـ التي تعلم ن ه ا إلى الـ الـ الـ الـ مذاهب كثيرة في الفقه في وغيرها ا ل ذ ي يعلمها ل ك ث ي ر من الناس أربعة مذاهب. أما مذهب الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيف أربعة مذاهب يعلمها الناس كيف كانت خلافات بينهم مع أنهم علماء. ربانيين عقدت عليهم عقد عليها الأمة أو عقد عليهم الأمة الخناص مع أن هناك مذاهب كثيرة غير هذه كيف كانت الخلافات على حسب الأدلة وعلى حسب الفهم فليس مجرد عالم خالف عالما يسفة أو لا يوافق ولا يوافق العالم الذي أكون معه أسفهه لا عليكم بخاصتكم أي العلماء وتذرون أمر عامتكم أمر عامتكم أمر العامة الذين ليس عندهم علم الذين يتبعو الذين هم أتباع كل ن ا ع ق كما ثبت ذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ذكر ابن عبد البر في كتاب كتاب كتاب ك عن علي ابن أبي طالب, طالب يالله عن ه قال الناس ث ل ا ث ه عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاة أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح لا ي س ت ض ي ع و ن بنور العلم, العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثي. اسمع. اسمع هذا الكلام إنما ي ك ت ب و ا ل ذ ي لا إله غيره بما العيون الخاشعة الذي هو أغلى من ماء الذهب يقسم علي ب ن أبي طالب الناس إلى ثلاثة طوائف عالم رباني والعالم رباني الذي يوافق عمله كلامه لا يخالف فعله كلام ه أ ب د ا بل العالم ا ل رباني الذي يخش ى الله عز, عز وجل ويقول, ويقول. ويعمل وجل. بما يقول. يقول ليس علماء ويقول. السلطة والسلطان, والسلطان, والسلطان الذين يخالفون والسلطان ما يعتقدون أ ب د ا بل عالم عز رباني يخش ى الله عز وجل ويتق الله عز وجل في قوله وفعله, وفعله. فالناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على بيل النجاة رجل يتعلم يريد ا ن يعرف العلم من ا ج ل ا ن ينجو من صخرة الله عز وجل والباقي هماج ر ع ا ع جهلاء كذب يكذبون فتبلغ الكذب الآفاق لا يلوون على شيء يميلون مع كل ريح أتباع كل, ناعخ. ناعخ. أتباع, أتباع كل ناعق، أتباع كل د ا ع كاذب، وهأنتم ترون الصدقين. أيها الأحبة على صفحات الجرائد والمجلات والفضائيات تلبس ي الحق, الحق بالباطل. بالباطل والكذب والبهتان و ا ل ز و ر الذي يبلغ الآفاق الآفق. ولا يدري هؤلاء أنهم محاسبون، حاسبون. أن الله عز وجل مطلع عليهم. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل الذي ر ا ه والذي فيه ورأيت ر ج ل ا من أمتي ورجل واقف عليه بكلوب يدخله في شدقه فيشرشره إلى ق ف ا ه ويدخله في شقه ا ل ا خ ر فيشرشره إلى ق ف ا ه فلا يكاد يلتئم هذا حتى يفعل بالشق ا ل ا خ ر فيعود فيشرشره إلى قفاه قال فقلت من هذا يا أخي جبريل قال هذا الرجل أو هذا المر ء يكذب ا ل ك ذ ب ة فتبلغ ا ل آ ف ا ق تبلغ الدنيا, الدنيا. الدنيا. تدور الدنيا في لحظة وخاصة ونحن في زمن ا ل ا ن ت ر ن ت وزمن ا ل ف ض ا ئ ي ا ت المفتوحة يكذب الكذب فتبلغ الآفاق يفعل به إلى قيام الساعة أتباع كل ناعف فالهمج ا ل ر ع ا ع أو الجهلاء من الناس الذين يتبعون مثل هؤلاء فيصدقونهم على كذبهم فيغرسون الحقد. ويغرسون الخل في قلوب الناس تجاه إخوانهم إن المؤمنين الصادقين ب ل ت ج ا ه الإسلام واتجاه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر ن ب ي صلى الله عليه وسلم من ذلك يملون مع كل ريح أي مع كل داع أتبع كل ناعق أتبع كل داع لا ي س ت ض ي ع و ن بنور العلم ليس عندهم علم ي س ت ض ي ع و ن به ويستنيرون به ويحتدون ويمشون عليه ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. فليحذر إخواننا، وليحذر أحبتنا في مثل هذه الأمور والأزمات والابتلاءات التي تصيب الأمة ل ي ن ج ر ف ح ؤ ل ا ووراء هؤلاء والنثب الجميع على قاعة الله عز وجل على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين، و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين، نعدوان إلا على الظالمين. و ا ل ل ا ه إله إلا الله، و ح د ه لا شريك له، الملك الحق مبين. وأشهد أن سيدنا وعظمنا و ق ا ئ د ن ا و ق د و ت ن ا و م خ ر ج ن ا من الظلمات نور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. م ح م د ا ص ل ى الله عليه وسلم. اللهم ص ل و س ل م و ز د و ب ا ر ك ع ل ي ه و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ِ أ ب ْ ن س ل ك ط ر ي ق ا و ن ه ج ن ه ج ه م بإحسان, بإحسان يوم, الدين. يوم الدين يا أيها ي ن آمن وتق الله, الله. والتنظر نفس ما قدمت لغد وتق الله إن الله خبير بملون ولا تكونك الذين نسوا الله فإن ساهم أنفسهم لا إكهم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها الأخوة الأحباب الأحباب. لا لا ح ب ا ب لا يخص علينا ما تمر به بلادنا في هذه ا ل أوقين كبات وابتلاءات فالواجب علينا أن نلجأ إلى الله نلجأ إلى الله عز وجل ونتضرع إليه بقلوب مخلصة وبقلوب صافية وبإخلاص وبحب نيكشف هذه الغمّ عن بلادنا. الواجب علينا في هذه الأونة نلجأ إلى الله عز وجل. وإن كان هذا واجب في كل زمان ومكان. على من على أسلم, أسلم قلبه, قلبه وقالبه قلبه لله عز وجل, عز وجل. لكن, لكن, لكن, لكن, لكن مع شدة, شدة وكثرة, وكثرة, وكثرة الفتن ي ب غ ي أن نكثف الجهد الجه والعمل عمل في مرضاة الله عز وجل. عز وجل. عز وجل. عز وجل. قال الله عز وجل: فلا يرون أنهم يفتنون في كل عامل مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني مش في وقت الفتن والابتلاء ا ذ ا ا ص ا ب ت الناس كان من الأولى والمفروض ا ن يرجعوا. ويتوبوا إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل فلولا إ ذ ج ا ء ه م بأسنا تضرعوا أي فلولا إ ج ا ت ه م نكبة م ن من النكبات أو بلاء من الابتلاءات تضرعوا ولجأوا إلى الله عز وجل فالملجأ و ا ل م ن ج ا هو اللجوء إلى الله عز وجل بل, بل ويأتي العبد إلى إخوانه ما يحب أن يؤتى إليه, إليه, إليه فلا يسفك, يسفك دمه ولا يحقره ولا يحقر يسبه ولا ينحره ولا يسلمه ينحر ينحر يسلم بل ي ؤ ا ز ر ه وينصحه. ويصبر على أداءه، لا يقابل السيئ بالسيئ، بل يقابل السيئات بالحسن. لا يكون م ع و ل حد في هذه الأمة، بل يكون ل ب ن ن بناء وعامل بناء في هذه الأمة. لابد أن ن ت ك ا ت ف وأن نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ت و ا د ه م وتعاطفهم وترحهم، كمثل الجسد الواحد الواحد إذا اشتكى منه ع ض و تداعى له سائر الجسد بالسهر و ا ل ح م وقال الله عز وجل: و ت ع ا و ن ل ل ا ل و ا ع ل و ل ا ت ى ع ا ل ب ر و ا ل ت ق و َ ا ا على ا ل ا ل م والعدوان، ف ا ي ا ك ا ي ا ك ا خ ي الحبيب ا ن تنجرف مع نداء كل ناعق مع كل كاذب، بل ا ث ب ت على ما ا ن ت عليه من الحق ولو ا ص ا ب ك بعد الابتلاءات والاختبارات، فالله عز وجل ما يبتلي ا ل ا م ة ليهلكه. ا بل يبتليها ليمحصها ويعلم الذين صدقوا من الكاذبين ق ا ل الله عز وجل حسب الناس أن يترك أ ن يقول أن يقولوا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، فلا يعلمون الله الذين صدقوا، ولا يعلمون الكاذبين. لا أريد أن أطيل، ولكن أنصح نفسي وإخواني الكرام أنصحهم بالثبات دين الله عز وجل وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مهما كان السفة، ومهما كان الجهد، ومهما كان ت ح ق ي ر شأن المسلمين, المسلمين المؤمنين, المؤمنين, المؤمنين, المؤمنين، ومهما, ومهما, ومهما ظهر الباطل وغلب في برهة من ا ل ز م ن فالحق إن شاء الله عز وجل منصور فالله عز وجل أخذ الوعد نفسه سبحانه وتعالى فقال سبحانه ألا ننصر ر س ل ن ا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم م اللعنة ولهم سوء الدار وقال جل وعلا ولننصرنا ل ل ه ماينصره الله لقوي عزيز اللهم خلنا ذنوبنا و ا ص ر ا ف ن ا في أمرنا وثبت ق ل ا م ن ا ونصرنا على القوم الكافرين اللهم ا ر ن ا الحق حقا وارزقنا التبع ا و ا ن ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجم مع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا غفرتها، ولا كربا إلا فرجته، ولا حملا إلا ن ف ت ه ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا تائبا إلا ق ب ل ت ه ولا دعاءا إلا أجبته، ولا صاحب حاجة لك فيها ر ض ا ا و لنا فيها صلاح إلا قضيتها و ي س ر ت ه ا بجهدك وفضلك يا رب العالمين، الله. اللهم نج بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نج بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عليك بمن حارب المسلمين اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين اللهم عليك بالظالمين اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا ا ل ل ه اللهم اجمع كلمة المسلمين <متحدث> اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق الذي يرضيك يا رب العالمين اللهم ازع الخلة والحسد والبغضاء من قلوب المسلمين اللهم ازع الخلة والحسد والبغضاء من قلوب المسلمين واجمع قلوبهم قلوبهم على الحق يا رب العالمين اللهم ا ت ي نفوسنا ت ق و ا ه ا وزكها أنت خير من زكاه ا ن ت ولي ه مولاها اللهم اغفر لنا ه ز ل ن ا وجدنا وخط ن وعمد ن ا كل ذلك من دناء و أ ا ث ر